مكان بعيد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تويضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا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 فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم مذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَنَّا لَوْ نُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ كَأَنَّهُمْ يَهِلُّونَ لَنَكُونَنَّ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 وَقَدْ إِنَّا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثُورَةً أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يُوَمَاءِدٌ خَيْرٌ مُسْتَقَرُّوَ وَأَحْسَنُ مَقْتِلٍ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْوَمَامِ وَنُزْلَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلَ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 الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا و سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اورقناهم وجعلناهم للناس آياء وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد آتوا على القرية التي انطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما, خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا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 قَالُوا أَمَرَ الرَّحْمَنُ أَن أَسْجُدَ فَمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا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 ومن يفعل ذلك يلقا اثاما يضاعف له, العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا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 أولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم